ولكن لا تتردد شق طريقك بالعزمات راي واحد لا يتعدد تذوب رفيقك في الازمات وما يضلل فلا هادي له واشهدوا لا اله الا الله وحده ولا شريكه له واشهدوا ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلنا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذا اللقاء في ميزان ل ح س ن ا ت اجمعين هذا القرار الجري الذي نتحدث عنه في هذه الحلقه اخذه رجل من اعظم قواد المسلمين ولكن للاسف الشديد التاريخ الذي نقل لنا عنه كان تاريخا مشوها ومزورا إ ل ى د ر ج ة ك ب ي ر ة لعلك إ ن عملت نوع من الاستقصاء أ و الاستبيان في م ش ا ر ك العالم ا ل إ س ل ا م ي ومغاربي ستجد أ ن المعظم عنده ن ظ ر ة س ل ب ي ة لهذا القائد العملاق ولكن سبحان الله عندما ندرس الموضوع بشيء من العمق وبشيء من السند الصحيح للروايات ستعلمون أ ن ن ا أ م ا م ش خ ص ي ة من أ ع ظ م شخصيات التاريخ ا ل إ س ل ا م ي ا ل ش خ ص ي ة اللي بنتكلم عليها ا ل ن ه ا ر د ة أنا أ ق و ل ل ل م س ل م ي ن و ب م ن ت ا ح و ض و ح ك ل م ا ق ا م م س ل م ب ع م ل صالح في مصر أ و في فلسطين ب أ ي نوع من ا ل أ ع م ا ل أ ض ي ف إ ل ى حسنات هذا الرجل تخيل هذا الرجل ل ه فضل ضخم جدا على كل من يعيش في أ ر ض مصر وعلى كل من يعيش في أ ر ض فلسطين بل وانظر بعد ذلك إ ل ى ما فعل ه أ ه ل مصر و أ ه ل فلسطين في فتح ش م ا ل أ ف ر ي ق ي ا و فتح السودان و فتح غير ذلك من البلاد كل ذلك يضيف إ ل ى ميزان ح س ن ا ت ه بعيدا ً عما يقوله المغرضون ويقوله العلمانيون ويقوله المستشرقون ويقول ه أصحاب الهوى تعالوا نشوف تقييم الحبيب ص لهذه ى ا ل ل عليه وسلم ل ه الشخصيه ة إحنا ن ا ل ا العاص الله وأرضاه وقرار جريء جداً خده في حياته غير من أحداث لا أقول المسلمين ولكن من أحداث الدنيا بكاملها العاص الله عنه بعيداً ر عمر رضي جريء غير عمر رضي د خده ة شخصية بنتكلم بن بن عنه من ولكن من عنه عن على أقول في أ ق و ا ل ا ل أ د ب ا ء الذين تبجحوا و ذ ك ر و ه بأوصاف لا يجب أ ب د ا أ ن يوصف بها بعيدا عن الفنانين الذين قالوا انهم لم ينبهروا ب ش خ ص ي ة عمرو بن العاص رضي الله عنه و أ ر ض ا ه تعالوا نشوف تقييم الرسول صلى الله عليه وسلم المتابع بالوحي لهذه ا ل ش خ ص ي ة ا ل ع ظ ي م ة ش خ ص ي ة عمرو بن العاص رضي الله عنه و أ ر ض ا ه يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في حق عمرو اسلم الناس و آ م ن عمرو بن العاص يا الله هذه والله شهاده تكفيه أ س ل م ان ل ا س وآمن ع م ر بن ا ل ع ا ص رضي الله عليه ن ه ورده ب وسلم ا يقول في تصريح مباشر يقول عمرو بن العاص من صالحي قريش والحديث صحيح انظر هكذا قيم صلى ل ا هذه ا ل ش خ ص ي ة هكذا وصفها انظر إ ل ى فلان أ و علان عندما يتكلم عن هذه ا ل ش خ ص ي ة كيف يعارض لا أ ق و ل عمرو بن العاص ولكن يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم ش ل ن نعرف ق د ر الصحابه ة رضي ا ل ل عنهم وكادر هذه الشخصيات ا ل ع م ل ا ق ة و ق د ر ا ل ث ق ة ا ل ك ب ي ر ة التي زرعها صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابه ة رضي ا ل ل عنهم و ق ر و ب العالم ل ه ذ ه الشخصيات العظيم ة ا ل ع م ل ا ق ة عمرو بن العاص وصحابه أ من ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضي الله عنهم وأرضهم أ ج م ع ي ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن العاص على سريع ذات السلاسل ائتمنه على ج ي ش من جيوش المسلمين يخرج للجد ه في سبيل الله وكان تحت إ م ر ت ه في هذا الجيش عندما جاءه مدد كان تحت امراته الصديق وعمر بن الخطاب وابو عيد بن الجراح وسيد بن خ ض ي ر وغيرهم من كرام ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وارضهم اجمعين الرسول صلى الله عليه وسلم ولى عمر بن العاص ا م ا ر ة عمان و ا س ت أ م ن ه على ا ص ا ل الدين الى هذه البلاد وعلى تعليمهم الاسلام و استامنه على جمع الخراج وعلى جمع كذا وكذا يعني اصبح الرجل أ ويعرفون ا ا ل ل و ا ا ل ت ب ان يكون ل اللاقire عليه لآخر أ م ا ل ر س و ل صلى ا ل ل ه ع ل ي ه ل س يمكنه عند و ا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عند فترة بكر الصديق رضي الله عنه من كرم ا ا ل ص ح ا ب ة ومن أ ع ل م الناس بالرجال و ل ا ع م ر بن العاص ك ا د ة الجيش الخامس من ا ل ج ي و ش ا ل ت ي ك ا ن ت خ ر ج ت ان ي و ب ا ل م ر ت د ي ن و ن ا ا ل م ي و ل هذا ه المنصب إ ل ا بعد أ ن ا س ت أ ذ ن ه ف ي ا ل ع و د ة م ن ع م ان و ق هذا ا ل م ن ر ض ي ت هذا ا ل أ م ر ق ب يجب ان ك هذا ا ن ف ي ه خ ي ر و إ ن أردت أ ن ت ب ق ى ع ن د ك في إ م ا ر ة ع م ان ف ك و ن ه ا ن ب يجب ان ي ك و ل ك ن ه ا خ ت ا ر ما ر آ ه ا ل ص د يجب ان ي و ن هذا ل م ن ج ب ا يكون هذا ا ل م ن ص ج ب ان ان ان يكون هذا ا ل م ن سهم ا ل إ س ل ا م ف أ ط ل ق ه حيث شئت عايز ت خ ل ي ن ي في ع م ا ن عايز ت ا و ب ح ت اصبحت اصبحت ا ص ب ح ة ا س ل ا م ي ة في أ ي مكان أ ن ا ساهم من س ه ا م ا ل إ س ل ا م هذا ه و ع م ر بن ا ل ع ا ص ر ض ي ا ل ل ه ع ن ه و أ ر ض ا ه و ك ل م ا أ ش ي ع ن ه في ر و ا ي ا ت ا ل ف ت ن ة قصة وفي ا ل ت ح ك ي م هذا ل م ي ح د ث أصلا ل و ه يعني م خ ا ل ف ا ت كثيرة م ن ن ا ح ي ة ا ل س ن د و م ن ناحية ا ل ش ر ع و م ن ن ا ح ي ة العقل ل ا تقبل م ط ل ق ا ع ل ى شخصية ع ظ ي م ة م ث ل شخصية ع م ر ر بن العاص ض ي ا ل ل ه عنه و أ ر ض ا ه ع م ر بن ا ل خ ط ا ب وهو الرجل العظيم العليم بالرجال الذي كان لايتردد أ ب د ا في عزل أ ي ش خ ص ي ة من الشخصيات التي تحدث أ ي نوع من ا ل ب ل ب ل ة أ و ا ل خ ط أ أو ا ل عدم ا ل م و ا ف ق ة ل س ي ا س ة ا ل د و ل ة كان لايتردد أ ن يعزل الشخصيات الكبرى لم يعزل ع م ر بن العاص أ ب د ا في حياته إ ن م ا ولا على جيوش فلسطين ولا على فتح مصر وظل أ م ي ر ا على مصر في حياه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اللي النهاردة نتكلم عنه وطبعا خ ضخم د مردود جدا جدا على دولة من أكبر الدول الإسلامية وهي دولة ه عمر العاص على من الإسلامية مصر والقرار الجريدة كان قرار فتح مصر أكبر والقرار الجريء قرار بن كان ليه وهي فتح قرار في منتهى الجراه فعلا وكان ناقش فيه قبل كده عمره الخطاب في اجتماع في الشام وكان عمره الخطاب متردد ترددا كبيرا في فتح هذا البلد الكبير مصر لكن عمر بن عمر القرار ع ا ا ص ل ض ي ي ة كانت دائما تشغله و ي يصل د أن ب ل ل إلى البلاد الدولة ل إ س ا خاصة ا م هذه أن و م ا ن ي ي ة ت س جريء على مصر ليه؟ لان ل والدولة ق ر عمرو بن العاص رضي الله عنه علشان يحتاج د البلد خ ل إلى هذه م أ ن يخترق صحراء سيناء بكاملها وهي صحراء م و ح ش ة ق ا ت ل ة وعايز يخترق هذه ا ل م س ا ح ة ا ل ض خ م ة من ا ل أ ر ا ض ي بجيشه الصغير فهذه م ب ا ل غ ة في الخطوره ة كبيرة ي ف قرار جريء لأن عنده الجيش بتاعه أربعة آلاف مقاتل فقط يعني هو داخل أرض مصر بأربعة آلاف مقاتل فقط جريء أربعة أرض الجيش بتاعه آلاف داخل آلاف يعني تخيل يعني لأنه عنده بأربعة يخترق مصر هو كبيره ل الصحراء ويدخل ل دي ا في عمق ل آلاف مقاتل د بأربعة هذا ش ء عجيب ا ل ق ا المدد ما بين المدينة المنورة أو ما بين الشام ا ر جريء بين بين وبين لأن أو م مصر بعد أن توغل عمر بن العصر القرار ع جريء ل أ ن ه ه ي د خ ل أ ر ض مصر ا ل م ح ت ل ة من الاحتلال الروماني اللي قعد في مصر لحد ا ل و ق ت ي تسعمائه س ن ة م ت ص ل ة ت خ يعني أ ر ض مصر كانت م ح ت ل ة من الرومان تسعمائه س ن ة تلتمائه س ن ة من ا ل د و ل ة ا ل ر و م ا ن ي ة ا ل غ ر ب ي ة ولكن الاخر ح ك م ه ا كيلو باتر ا وسيتمئه س ن ة من الدول ة الروماني ة الشرقي ة ا لدول ل ل ي هي ا ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة تسميت س ن ة من الاحتلال يستقر ع ن ي ا ا ر كامل ل ل د و ل ة الروماني ة في دخل ا مصر ين ع ي حصون يعني جيوش يعني اددات ا يعني تسليحات يعني خنادق يعني كذا يعني كذا دول ة مستقر تسميت س ن ة تتكلم ب على ين ع ي ك ر ا ب ة الالف س ن ة من الاحتلال وخمسين الف جندي روماني ة على الاقل موجود في أ ر ض مصر طبعا ده شيء كان صعب جدا على الجيش ا ل إ س ل ا م ي ومع على ع ر بن ا ل ا ص ومع كل هذه ا ل أ م و ر اللي انه أ خ ذ القرار الجريء ويضيف إ ل ى ج ر ا ة هذا القرار اللي ان ه ولا واحد من الجيش ا ل إ س ل ا م ي ل ع م ر بن العاص ولا غيره من الذين كانوا معه قبل ذلك في الجيش ا ل أ ر ب ع ه الاف كانوا راحوا مصر قبل كده يعني أ ر ض م ج ه و ل ة ب ا ل ن س ب ة لهم ومع ذلك ي أ خ ذ هذا القرار الجريء ويرسل إ ل ى عمر بن الخطاب في ا ل م د ي ن ة ي س ت أ ذ ن ه في ا ل دخول مصر فاتحا ط ب عمر ا ع الخطاب رضي الله عنه لما ج ا ت ا ل ر س ا ل ة حس بشيء كبير من القلق لكن في نفس الوقت هو عايز يصل ب ر س ا ل ة ا ل إ س ل ا م إ ل ى أ ر ض مصر فارسل ر س ا ل ة إ ل ى ع م ر بن العاص يقول له فيها إ ن أ د ر ك ك كتابي هذا ولم تدخل مصر ف ع و د من حيث ب د أ ت و إ ن حصل وإن وصلك إ ن و الكتاب بعد أ ن دخلت مصر ف أ ك م ل طريقك واستعن بالله و ا س ت ن ص ر فيعني القضية قضية يستشير عمر الخطاب يستشير أصحابه فيجد التردد رب سبحانه التردد العالمين رب فيجد فيستخير ويرسل ت ع ا ل ى و ا ل ر س ا ل ة على هذه ا ل ص و ر ة إ ن ر أ ى رب العالمين س ب ح ان ه و ت ع ا ل ى أن ا ل ق ض ي ة فيها خير للمسلمين فسوف ي س ل الخطاب لعمرو بن العاص بعد أن يكون دخل مصر. وإن رأى ان شراً ل م ف يكون س ل ل ا ت ا ب قبل أن يدخل أن مصر ي دخل هذه الأرض ا ل ع مصر ي ق ة ف و ل الكتاب ل ع م بن العاص وهو في رفح يعني قبل أ ن يدخل مصر ب ح ا ج ة بسيطه على حدود المصريه ة الفلسطينية فعمر بن كان شخصية العاس كان فعمر في بن ن م ت ى الفلسطينيه ذ ك ا ء ن من يريد د ا خ ه لكنه أن من يدخل يخاف في الموجود لفتح كلام ل مصر ر ا ا ل ل ة من عمر خ ا ب فلم ف في ففتح فوجد فيه فقال ت الكتاب حتى تماما الكتاب الكلمات ح وأصبح مغلقا العريش داخل الأرض المصرية وصل إلى وأخذه أ هذه معه ا الآن ف أرض مصر وأكمل مصر ر ط ي ق للفتح فتح بممتاز العريش س ه وواصل ل ة حامية ما كانتش فيها ر م ن ي ة و و إ ل ى م ن ط ق ة ا ل ف ر م ة وحاصرها شهر كامل حتى فتحاول فرمه ة دلوقتي الى ن برسعيد في ش م ا شرق مصر الطريق ثم أكمل بعد ذلك ح ت وصل إلى بلبيس وحاصرها ص ر ه شهر و ن و ا ن ت ص على الحامية التي ن ك أكمل ثم ط ر ي ق ه إلى داخل ل ا ا ق ه ر ة أ و داخل مصر أو داخل الفستات ساعتها مصر ما أو ك ن ت ش كل هذه موجودة لكن المكان الأسامة الموجودة الذي هذه فيه ع ص م ة وحاصر وسط مصر حصن بابليون وهو من أ ع ظ م و أ ك ب ر الحصون الرومانيه ة الكوة الإسلامية ولقى اللي أن م ع ضعيفة و أ ر س ل يستنجد بعمر بن الخطاب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه و يريد ق و ل له ي المدد لاستكمال الفتح فأرسل آلاف بألف فالرجال أربعة أربعة أن عمر الرجال رجل الرجال الأربعة كانوا الزبير له الخطاب مقاتل قال كل هؤلاء العوام ومعهم من من من بن كانوا واحر عباد بن الصامت رضي الله عنه ارضاه المقداد بن عمرو رضي الله عنه ارضاه ومسلمه بن مخلد رضي الله عنه ارضاه الا اربعه دوله الواحد بالف في التقييم ع م ر الخطاب فقال له ادي اربعه الاف ومعك اربعه الاف جندي وانت اصلا معك اربعه الاف فهؤلاء اثني عشر الف ولن يغلب اثني عشر الف من قله كما فالآن أنت تستطيع أن تفتح هذه البلاد أنت أن تستطيع هذه والفعل سبحان الله خد الاعداد دي ا 0 0 0 ج ن د ي و الاف 4 جندي و ا ل ا ر ب ع م الاف ل ت ح حسن وأسقط ل ب ل و ن و ا ل ل ا ا ا ن ت ص ر م ه ي ب على هذه ا ل ج ي و ش و أ ك م ل بعد ذلك الطريق إ ل ى ا ل ا س ك ن د ر ي ة التي كانت ع ا ص م ة ا ل أ ق ب ا ط أو عاصمة الدولة الرومانية و عاصمة ا ذلك ل في ق ت وأسقط الأسكندرية ب ع د ح ص ا ر أربعة شهور كاملة وقد اصبحت مصر و ل ا ي ة إ س ل ا م ي ة من ذلك ذ الوقت وسبحان الله شعر النصارى ا ل أ ق ب ا ط في مصر من أ و ل أ ي ا م دخول عمرو بن العاص رضي الله عنه و ا ر ض ا ه بالفارق الكبير بين عهدين العهد الروماني بكل بطشه وبكل ج ب ر و ت ه وبكل بكل ظلمه والعصر ا ل إ س ل ا م ي ب ق ي ا د ة عمرو بن العاص رضي الله عنه و ا ر ض ا ه مصر في عهد ا ل د و ل ة ا ل ر و م ا ن ي ة كان ممنوع على اي مصري في يحمل داخل البلد أن يحمل السلاح أن كان ممنوع على أ ي مصري أ ن ي أ خ ذ أ ي نوع من ا ل م ل ك ي ة كل ا ل أ م و ا ل وكل ا ل م ز ر ع ا ت وكل القمح كان يصدر م ب ا ش ر ة إ ل ى روما أ ي ا م احتلال ا ل د و ل ة ا ل ر و م ا ن ي ة ا ل غ ر ب ي ة ثم إ ل ى ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة أ ي ا م احتلال ا ل د و ل ة ا ل ر و م ا ن ي ة ا ل ش ر ق ي ة ولم يكن للمصريين أ ي حق في امتلاك أ ي شيء فرضت عليهم الضرائب ا ل ب ا ه ظ ة عملوا أ ه و ن ا ل م ع ا م ل ة و أ ش د ا ل م ع ا م ل ة ظلما و إ ف س ا د ا في ا ل أ ر ض بل ا ط ه د و ا في دينهم مع أ ن النصارى في مصر أ ر ث و ذ ك س على نفس ا ل ط ا ئ ف ة التي عليها ا ل د و ل ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة ا ل ش ر ق ي ة أ ر ث و ذ ك س ب ر ض و لكن كان فينا خ ت ل ا ف في ا ل م ل ة في داخل ا ل ط ا ئ ف ة الواحده ة و ب ذ ا الاختلاف أ و بسبب هذا الاختلاف حصر الاضطهاد الشنيع من ا ل د و ل ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة للمصريين حتى أ ن ا ل أ ق ب ا ط في مصر ب ي ب د أ و ا التقويم القبطي بتاعهم من س ن ة مائتين اربعه وثمانين وبيسموه عهد الشهداء أ و عصر الشهداء ل أ ن هذا العصر كان ب د ا ي ة الاضطهاد الشرس ج د اول من ا ل د ة البيزنطية بقيادة دوكلاد اللي هو كان ا ل نيوس هو ما ب ر ط البيزنطي و ر الذي ا ل يحكم دخل و الوقت وكان جداً لدرجة إن بقولي إن بدأوا التقويم من هذا العهد وسموه عصر اول ل البيزنطية ذلك لدرجة النصارى القبطي العهد الشهداء ة اضطهد جدا هذا في شريد من د عصر ما دخل المسلمون الى ارض مصر عهد جديد تماما مختلف م ت اعطوا م ا ح ر ي ة د ي ن ي ة و ا س ع ة للاقباط في مصر و ب د أ ع م ر بن العاص يطلق ح ر ي ة العبادة وحريه التدين على أ ي مذهب من المذاهب وبحث عن ب ن ي م ي ن ب ن ي م ي ن هذا كان قائد الأقباط النصارى أ ق ب ا ا ط ل ا ل أ ر ث و ذ ك س وكان مضطهد وكان مختلف في الصحراء بحث عنه حتى آتى به بلدي حتى عنه وأرجعه عدت الأسكندرية الأسكندرية أتى إلى إلى وقال في ذلك الرجل كلمة جميلة جدا ذلك كلمة قال لقد في فوجدت بها أ من اضطهاد من الخوف بعد البلاء وقد صرف الله الكفره و ب أ س م من الذي ك ف ر ا ل يقصد يقصد اضطهاد البيزنطيين الذين كانوا من نفس طائفته ولكن شتان بين م ع ا م ل ة المسلمين وبين م ع ا م ل ة ا ل د و ل ة ا ل ر و م ا ن ي ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة ا ل م ح ت ل ة لمصر م د ة 900 س ن ة م ت ص ل ة فتح المجال لكل الناس ل ل ع ب ا د ة من يدخل في ا ل إ س ل ا م إ ذ ا شاء يدخل ومن يظل على دينه يظل على دينه بل وجعل خراج م ح ا ف ظ ة البحيره ة الأسكندرية والأسكندرية القاهرة والأسكندرية القساوسة في في في دير كبير الطريق بين بين دير وادي وكل من يذهب إلى وادي ويسأل هناك القساوسة والرهبان في هذا الوادي ي جنوب جعل الخراج جدا لإنشاء للنصارى النطرون من النطرون هناك والرهبان ن أو وهذا هو وكل و هذا هذا كل إلى ك د مصر ر م اهل حدث ذ ا و ا ينكرونه أن ع مصر ر بن ا ا ل ع ض ي الله عندما ه أرضاه ا أطلق ل حرية ع ب ة في كبير هذه أهل البلد واضح بشكل وشكل ص ر ع ن د م عرض عليهم ا ل إ س ل ا م سبحان الله وجدوا هذا الدين يوافق ا ل ف ط ر ة ا ل س ل ي م ة وجدوا ا ل إ ق ن ا ع و ا ل ح ج ة ا ل ك ا م ل ة وجدوا ا ل إ ع ج ا ز في ا ل ق ر آ ن الكريم وجدوا ا ل أ خ ل ا ق ا ل ن ب ي ل ة في كل ص ف ح ة من صفحات ا ل ق ر آ ن وفي كل ك ل م ة من كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم وجدوا كل هذه المعاني هذه وجدوا ثم تطبيقا حقيقيا واقعيا لكل هذه المعاني وجدوا وجدوا يوسع ليستوعب أو مسجده مسجده المسجد عدلا عندما مدينة عندما أراد أعداد المسلمين آه التي آه يعني دخلت البلاد أو التي أسلمت من أهل البلد رعاية العصر الله الفسطات التي أسسها المسلمين التي التي عمر عنه أسلمت أهل رضي مصر في في من بن بنى بنى أن ف أ ر ا د أ ن يوسع المسجد على حساب بيت من البيوت وكان هذا البيت مملوكا ل م ر أ ة ق ب ط ي ة ن ص ر ا ن ي ة من أ ه ل الفسطاط فرفضت هذه ا ل م ر أ ة أ ن تعطي بيتها للمسلمين فعرض عليها عمرو بن العاص المال وقال نشتري منك المال بما تريدين فرفضت ا ل م ر أ ة أ ن تبيع البيت ف أ خ ذ ه عمرو بن العاص وضمه إلى ا ل م عمر س ج د العاص بن الكبير فوصلت هذه ا ل أ ن ب ا ء اشتكت هذه ا ل م ر أ ة إ ل ى ع م ر بن الخطاب في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ف أ ر س ل إ ل ى ع م ر بن العاص وقال و ا لماذا أ خ ذ ت بيت هذه ا ل م ر أ ة فقال أ خ ذ ت ه ل أ ض م ه إلى البيت، الى المسجد عمر بن العاص إ المسجد الكبير وقد عرضت عليها ل م ا ل ورفضت ف أ م ر ع م ر بن العاص ب إ ر ج ا ع البيت إ ل ى صاحبته وبإقرار تقهر هذه المرأة العدل لا أنه هذه على الأرض مساحة من وراى إ وإن ن الثمنها كان أعطيها أ هذه ل ض ستكون س م ج د بعد ذلك للمسلمين ف ر أ اهل ل ل م م س و أو ن رأى أ مصر العدل ة و ا ل أ م ا ن ة والسلام و إ ت ا ح ة ا ل ح ر ي ة لكل البشر ف ا ع ط ن ق و ا ا ل إ س ل ا م بكل ر غ ب ة وبكل ود وبكل حب لا إ ك ر ا ه في الدين نتائج هذا الموضوع رفع الظلم عن المصريين سنة استمرت واصبحت هذا الموضوع الظلم الظلم الذي استمرت 900 سنة وأصبحت الأملاك لهم الأملاك رفع 900 وعرف عرف المصريون دين الله عز وجل فدخلوا في دين الله افواجه وما هي إ ل ا سنوات ق ل ي ل ة جدا جدا منذ فتح اسلامي ل وأصبح جل الشعب المصري من المسلمين دخلوا فيه دون إكراه ودون إكبار وأصبحوا وأصبحت المصري الشعب إكبار جل المسلمين المدافعين والمنافعين عن دولة الإسلام وأصبحت الولاية المصرية هذه من أعظم الولايات إكراه من من فيه هذه وأصبحت الشرارة التي أعظم ينطلق منها المسلمون إلى أفريقيا ا ب ك مصر ل ه ا م بهوبه افريقيا فتحت ليبيا ف ت ح شمال أ ف ر ي ق ي ا بما فيه تونس والمغرب والجزائر فتحت السودان انتشر ا ل إ س ل ا م هنا وهناك على أ ي د ي المصريين أ ص ب ح ت مصر فعلا و ل ا ي ة من الولايات ا ل م ت ح م س ة جدا للدين التي تأوي العلماء التي تنشر العلم التي تنمي اقتصاد الأمة الإسلامية صارت دولة من الدولة المدافعة عن الإسلام العاص دولة ليس تأوي تنشر تنمي في عن عمر من زمن بن فقط وليس فقط في زمن ا ل ص ح ا ب ة لكن في مراحل مختلفة ط و ي ل ة جدا من التاريخ ولعلنا لو رجعنا ما, يحدث في أو ما حدث في الحروب ا ل ص ل ي ب ي ة ودور مصر في هذا ا ل أ م ر وجدنا ا ل ن ص ر ة ا ل ك ب ي ر ة للعالم ا ل إ س ل ا م ي على يد المصريين وجدنا ذلك في حروب التتار في موقع عين جالوت ق لقاء ف وأكثر أو من مع مع الصالبين ل ا ت ا ر غيرهم أو مع وما زال الوضع إ ل ى ا ل آ ن على هذه ا ل ص و ر ة وما زال المصريون يعني يعملون ن ي ي ع لخدمه ة القصة الإسلام والمسلمين يا إخواني ا كل من دي ي د ب ت الاسلام إ ى ن ه ي ت ه ا ن ت ط ي ع أن ن ق و أن ل ل الكبير بعد الله عز وجل يعود إلى القرار الجريء الذي ف ض بعد يعود عز ع أخذه ر والمسلمين ن ج ا ل ل ل إ ا أن د البلاد خ ل إلى هذه و أ يرفع الظلم عن المظلمين أنا أحب الحقيقة عن الظلم أنا الحلقة بكلمة أختم أن أحب هذه قالها لا أ ك و ن مؤرخ مسلم ولا أ ك و ن عالم العلماء المسلمين ولكن يا ش ه ا د ة شهد بها البابا ش ن و د ة في أ ه ر ا م س ت مارس س ن ة خمسه وثمانين عندما قال إ ن ا ل أ ق ب ا ط في ظل حكم ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة يكونون أ س ع د حالا و أ ك ث ر أ م ن ا ولقد كانوا كذلك في الماضي حيث كان حكم ا ل ش ر ي ع ة هو السائد نحن نطوق والكلام للبابا ش ن و د ة نحن نطوق إ ل ى أ ن نعيش في ظل ل هذه م ما لنا وعليهم ما علينا وهذه القاعدة الإسلامية العظيمة لنا شهاده من البابا شنوده وشهاده الكثيرين ممن ت ب ع و ا تاريخ المسلمين ومن المنصفين الذين درسوا التاريخ من أصوله المنصفين من الذين التاريخ الصحيحة ولا داعي, ولا داعي لاتهام م ز ي د ا ولا ل داعي ا ت المسلمين ب أ ن ه م تعاملوا مع ا ل أ ق ب ا ط بشكل فيه نوع من ا ل ا ب ا د ة أ و نوع من الظلم ولعل من أ ك ب ر ا ل أ د ل ة على أ ن المسلمين استطاعوا أ ن يحققوا هذا ا ل أ م ر دون إ ج ب ا ر أ و دون إ ك ر ا ه أ ن المسلمين دخلوا أ ر ض مصر ب ث م ا ن ي ة الاف مقاتل فقط أ ر ب ع ة الاف مع ع م ر بن العاص و أ ر ب ع ة الاف مدد وكان الشعب المصري في ذلك الوقت في أ ق ل تقدير أ ر ب ع ة ملايين ن س م ة وفي بعض مليون فكيف التقديرات تمانية ي بعض ر نسمة ك هذا ثمانية ثمانية ملايين معين؟ آلاف اعتناق دين على ه أ ب د ا لا يكون هذا من المستحيل لكن ما حدث أ ن الناس وجدت أ ن فطرتها تتوافق مع هذا الدين الجديد فاعتنقته في في في البقاء هذا الدين بقاء النصارى زمان الآن داخل المصر العهود الإسلامية على مع على التي مرت إن أن المسلمين كانوا بكل حب وبكل طلب وبكل لأكبر كل إلى دليل حرص ثم من المنصفين وكانوا ممن ي ر ا و ن ح ر م ة الدين ويطبكون قول الله عز وجل لا إ ك ر ا ه في الدين في كل م ر ح ل ة من مراحل حياتهم هذا هو عمرو بن العاص رضي الله عنه أ ر ض ا ه الذي قال عن ه رسول الله عمرو بن العاص من ص ل ي ح ك ر ي ش هذا هو الذي وثق في ه ق ا د ة المسلمين من أ و ل رسول الله و م ر و ر ا بالصديق و م ر و ر ا ب ع م ر الخطاب و م ر و ر ا ب ع م ر بن العاص و ع ا ش ح ي ا ة ط و ي ل ة م ك ا ف ح ا ومجاهدا وشان ن ا ش ر ا لدين الله عز وجل وياس ع ا د ة من عمل ووضع في ميزان ح س ن ا ت ه أ ه ل مصر جميعا و أ ه ل فلسطين و أ ه ل ع م ا ن وغير ذلك من المناطق التي وصل ه ا ا ل إ س ل ا م عن طريق عمرو بن العاص رضي الله عنه و أ ر ض ا ه أ س أ ل الله عز وجل أ ن يفكنا في سننه و أ ن يعلمنا ما ينفعنا و أ ن ينفعنا بما ع ل م ن ا نهوي ل ذلك والقدر عليه والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته اسلك دربك لا تتردد شق طريقك بالعزمات ر أ ي واحد لا يتعدد خذ برفيقك في ا ل أ ز م ا ت واجعل حسن الظن بربي زدا ويقينا و س ب ا ت وارفع ر ا ي ة حق وامضي تجني الخير من ا ل خ ي ر